باب الدعاء والذكر عند النوم روى البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه والبيهقي في الدعوات والطبراني في الدعاء من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مطجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم قال اللهم باسمك أموت وأحيا